Bismillahirrahmanirrahim. アタアムラ・ラ・ラ・タスタアジルー。スーパーナハウォータアーラアンマーユシュリコー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 و َ ا ل ق َ ى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أ َ ن ت َ م ي د َ بِكُمْ وَانْهارا وَسُبُلَ ا ل ل ع َ ل َّ ك ُ م ْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أ َ ف َ م َ ن يَخْنُقُ ك َ م َ ن لَا يَخْنُقُ أَفَلا تَذَكّرُونَ وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون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 ファ ل ذ ي ن لا يؤمنون ب ا ل آ خ ل ر ة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أ ن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إ ن ه لا يحب المستكبرين و اذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا اوزارهم كاملتين يوم القيامه و من اوزار الذين يضلونهم بغير علم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 ولدار ا ل آ خ ر ة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلو ن ه ا تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين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 わあ سموا بالله جهد أ ي, ي م ا ن ه م لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون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 و الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا ح س ن ة و لاجر ا ل آ خ ر ة أ ك ب ر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أ رسلنا من قبلك إلا رجال ا ن و ح إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر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 أ و ل م يرو الى إ ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون و り ل らへいすじ د ما في السماوات و ما في ا ل أ ر ض من د ا ب ة, ة و ا ل م ل ا ئ ك ة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم و يفعلون ما يؤمرون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 リ َكْفُرُوا ب آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا ف َ س フ و タ ف َ تَعْلَمُونَ و َ ي َ ج ラ ع َ ل ُ و ن َ ل ِ مِ ンマーラザクナーウォンタアラヒラトス ا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به アユムスキュウアラハウンアムユデュッシュウフィットラービアラサーアマイハクモンリ・ラディーナ・ラ・ユーミノヴィー・アーカラティ・マトゥル・スウォーワリ・ラヒ・マトゥル・アアラワホア・ア・アゼズ・ア・ハキーム و لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من د ا ب ة ولكن يؤخرهم إ ل ى, ي إلى أ ج ل مسمى ف إ ذ ا جاء أ ج ل ه م لا ي س ت أ خ ر و ن ساعه ولا يستقدمون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 وما انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه و ه د ا ورحمة لقوم يؤمنون و الله انزل من السماء ما ان فاحيا به الارض بعد موتها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 و たち ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا و ر ز ق の思い出を忘れずに、私たちの思い出を忘れずに、私たちの思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 و ا ل ل ه خ ل ق ك م ث م ي ت و ف ّ ا ك م و م ن ك م م ن ي ر د إ ل ى أ ر ض ل ل ع م ر ل ك ي ل ا ي ع ل م ب ع د ع ل م ٍ ش ي ئ ا إ ن ا ل ل ه ع ل ي م ق د ي ر و ا ل ل ه ف ض ل ب ع ض ك م ع ل ى ب ع ض ف ي ا ل ر ز ق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أ ي م ا ن ه م فهم فيه سواء افبنعمت الله يجحدون و ا ل ل ه ج ع ل ل ك م م ن أ ن ف س ك م أ ز و ا ج ا و ج ع ل ل ك م م ن أ ز و ا ج ك م ب ن ي ن و ح ف د َ ة و ر ز ق ك م م ن ا ل ط ي ب ا ت أَفَبِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من ا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل ي س ت و ن الحمد لله بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كال على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 وَاللَّهُ أ َ خ ْ ر َ ج َ ك ُ م مِنْ بُطُونِ ا م َ ه َ ا ت ِ ك ُ م لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْافْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْ إ ل ى ا ل ط ِّ 私たちは今日の夜を迎え ا のはこの時間を知っ و ن くことに夢をかなえる وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بيُوتًا ُ تَسْتَخِفُونَهَ ا يَوْمَ ض َ ع ْ ن ِ ك ُ م ْ وَيَوْمَ إ ِ ق َ ا م َ ت ِ ك ُ م ْ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 فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون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 واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك フ إ ل, إ ل, ل ي コウイレイ و ム إ ن ウ م لكاذبون و أ ل カーデ إلى ا ー ل ه يومئذ ا ー س ل م و ィ ل ウォーエカーディブウォーエカーディブウォーエカーディブウォーエカーディブウォーエ ل ーディブウォーエカーディブウ ق ーエカーディブ م ا ك ا ن カ ا يفسدون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 يعظكم لعلكم تذكرون و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيده ا و قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا ك ا ل ت ي نقضت غزلها من بعد ق و ة أن أ ن كاثا تتخذون أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم أ ن ت ك و ن أ م ة هي أ ر ب ى من أ م ة إنما يبلوكم الله به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 و ل ا ت ش ت ر و ا ب ع ه د ا ل ل ه ث م ن ا ق ل ي ل ا إ ن م ا ع ن د ا ل ل ه هو خ ي ر ل ك م إ ن ك ن ت م ت ع ل م و ن م ا ع ن د ك م ي ن ف د و م ا ع ن د ا ل ل ه ب ا ق َ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 لسان الذي ي ل ح د و ن إ ل ي ه أ ع ج م ي و هذا لسان عربي مبين إ ن الذين لا يؤمنون ب آ ي ا ت الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إ ن م ا ي ف ت ر ي ا ل ك ذ ب ا ل ذ ي ن ل ا ي ؤ م ن و ن ب آ ي ا ت ا ل ل ه و أ و ل ئ ك ه م ا ل ك ا ذ ب و ن م ن ك ف ر ب ا ل ل ه م ن ب ع د إ ي م ا ن ه إ ل ا م ن أ ك ر ِ ه و ق ل ب ه م ط م ئ ن ب ا ل إ ي م ا ن و ل ك ن م ن ش ر ح ب ا ل ك ف ر ص د ر ً ا ف ع ل ي ه م غ ض ب م ن ا ل ل ه و ل ه م ع ذ ا ب ٌ ع ظ ي م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 よまた اتي كل نفس تجادل عن نفسها و توفى كل نفس ما عملت و هم لا يظلمون وضرب الله مثلا قريت كانت آ م ن ه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع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 فكلوا من ما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميت تودم ا ل ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغي ولا عاد فان الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصفوا ل س ن ت ك م الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب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 و ع ل ى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون ثم إن ربك ل ل ذ ي نعمل و السوء ب ج ه ا ن ة ثم تابوا من بعد ذلك و أ ص ل ح و ا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ان ابراهيم كان ا م ة ن قانتن لله حنيفا ولم يكن م المشركين شاكرا لانعمه اجتباه و هداه إ ل ى صراط مستقيم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 わ صبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون